بِسَّلاَمٍ عَلَيْكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْعَالَمَيْنِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ Qalam, och vad som skrivs, vad är فَسَتُوبُ نَصِيرٌ وَيُنصَرُون بِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ Inna rabbaka huwa a'lamu biman ضل عن فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ Och du triggar alla häller i dem som hamnar قماز <تصفيق> مشا وتلّم بعد ذلك زنيم أن كان ذاما Säg it In... O på täljen. أذن <تصفيق> Amen. game, game. هل هم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء أسألهم أجرا Let <laughs> وَإِنْ يَكُنْ دُرًّا لَيَنكَفُرُ لَا يَذِلُّ قَوْنَكَ wa huwa ilaa Bistil أم ما تموت فأهلكوا بالطغي، وأم ما عادوا فأهلكوا بريح صرصر النعاتي. Mohon Så kommer en dag